إذ انا را فقال لاهلهم كسو اني انست نارا لعل اتيكم لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدا